وطبعا يتعلق بمسألة من مسائل أحكام التعدد كيف يتصرف الإنسان الذي يتزوج من أكثر من امرأة وطبعا يعني قبل أن نتكلم على الجزئية الفرعية علينا أن نتكلم أولا على الأصل فطبعا يعني مسألة التعدد من المسائل الشائكة جدا سواء من ناحية التعامل معها في داخل المجتمع المسلم، وكذلك من ناحية <تصفيق> من ناحية العلاقة <تصفيق> أو من ناحية الشبهات التي تلقى على الإسلام من أعداء عن أعداء الدين، فلكن الذي يهمني هنا هو يعني بحث الأمر من الناحية الفقهية، فيعني كثير من الناس. يعني ينظرون إلى مسألة التعدد أو إلى حكم التعدد، يعني ينظرون إليه نظرة للأسف هي كثير من التشوه، والأمر ليس يعني ليس فقط عند النساء، وطبعاً هو ال المرأة طلعها لديها من ال الإشكاليات الداخلية في تقبل هذا الحكم، لكن الأمر لا يتوقف عند النساء فقط، حتى الرجال أنفسهم عندهم الكثير من الشبهات التي ألقيت في في يعني أذهانهم وفي قلوبهم حول هذا الأمر يعني رسالة التعدد ينظر إليها الإنسان نظرة فيها شيء من القدوض يعني كأن في النفوس شيء من هذا الحوكمة الشرعية فيعني الأمر الأول الذي لا بد أن يبحث من الناحية في القيا هي ناحية المشرعية هذا أمر مشروع لا؟ هل التعدد أمر مشروع أم أن له غير مشروع هذا هو أول شيء يبحث عنه الإنسان المسلم وبالطبع الأمر يعني ليس فيه خلاف مشروعية التعدد ليس فيها خلاف أصلاً بالآهل العلم فهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. فالحق سبحانه وتعالى قال: وإن خفتم أن لا تقصطوا في يتامى تنكشف ما طاب لكم من النساء مئة وثلاثة ورباع. <تصفيق> وإن خفتم أن لا تعادل فرائدة أو ما ملكت أي ذلك أدناه أن لا تعوروا. وبطبع التعدد ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء السنة الفعلية من فعله هو صلى الله عليه وسلم من سنته القولية لكن هيتوقع بالنسبة لنا مسألة الحكم الفقهي لهذا التعادل نحن كنا تكلمنا على مسألة الحكم الفقهي للزواج وذكرنا أن الزواج تجري عليه الأحكام الخمسة كما ذكرنا تفاصيل هذا الأمر في من يتزوج مرأة واحدة كذلك الحال أيضا ينسحب الحكم على مسألة التعدد التعدد تجري عليه الأحكام الخمسة تجري عليه الأحكام التشرياء الخمسة كما ذكر بعض أهل العلم فالتعدد قد يكون واجبا في حق الإنسان يعني يتصور في حق رجل معين فأني يقال له يجب عليك أن تعدد وهذا له أمثلة كثيرة منها مثلا لو أن هناك إنسان تزوج وامرأته لا تفي بحقه أو لا تفي بغرضه لما قضها أو ما شابه. وهذا الإنسان له شهوة ويخفف الوقوع في الزنا. هذا حاله كحال الإنسان لا تكلم عليه قبل ذلك. وقلنا الرجل الذي لديه يستطيع الزواج ولديه القدرة المادية والجسدية ويخفف الوقوع في الزنا. فهذا مثل هذا يتوجب عليه أن يتزوج. كذلك الحال يقال الرجل يتوجب عليك أن تعد. في هذا الحال هذا الرجل يقال له يجب عليك أنت تزوج لو كان لديه القدرة المادية والقدرة الجسدية ولديه هناك إشكالية مع زوجته بشكل آخر فهذا الإنسان يقال له يجب يجب في حقيقة هذا وبرضو يعني يتصور الحكم بالاستحباب في حال يعني الإنسان الذي لديه القدرة المادية ولديه القدرة الجسدية ويعني لديه أيضا زوجة لكن قد تحدث له شيء من الكفاية مع هذه الزوجة فيكون في حق هذا الرجل مسألة التعدد قد يكون مستحبا يعني مستحب في حق هذا الرجل في مثل هذا الحال يستحب راتعد وقد يكون التعدد مباحا وقد يكون وقد يكون حراما يعني كل هذه النماذج يستطيع أن نتصورها الشاهد لدي أن التعدد ليس له حكم واحد. كما أن يعني المسألة التي أيضا يعني يذكرها بعض الناس كما أن هناك من يغالي في رفض التعدد كذلك هناك من يغالي أيضا في إثبات التعدد يعني هناك مقولة تردد عند بعض الناس سواء كانوا عوام أو بعض المشتغلين بالعلم الشرعي يقولون الأصل في الإسلام التعدد يعني الأصل في الزواج التعدد هذا كلام غير سديد يعني <تصفيق> كلام مش مش منظمة علميا لكن نقال الأصل مشروعية التعدد وإذا ما نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد له أحوالا كان فيها لا فيه لك حال كان ااا كان متزوجا من امرأة واحدة وهي سيدة خديجة رضي الله عنها و هناك أحوال كان يتزوج وتزوجا بعده النساء يعني في أحواله أو حاله كان يتزوج من امرأة واحدة زوج مع السيدة خديجة وكذلك السيدة سالدة أيضا ما كثر فترة وهي كانت زوجة واحدة ثم بعد ذلك كان هناك التعدد وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرع لأمهته وهذا شرع لأمهته وإذا نظرنا إلى يعني حتى إلى عمل السلف فلم يكونوا كلهم مطبقين على أمر التعدد مع الاعتراف والتسليم بأن التعدد أمر مشروع وأن فيه فضل إذا كان الإنسان يعني مشروع في حقه التعدد أو يعني استكمل الأحوال التي يكون فيها التعدد بالنسبة إليه أمرا محمودا لقد قد يكون التعدد في حق بعض الناس أمرا مذنوما هذا الإنسان الذي لا يعدل بين النساء هذا التعدد يعني يعني هو سيتزاول وعدده أعلن أنه سيظل مؤ أو في نيته أنه لن يوفيه حقها فهنا في هذا الحال هذا التعدد في في حاله يكون خرابا للبر وهكذا فإذا المسألة الذي نريد أن نتكلم فيها أن التعدد مشروع ولكن العلماء وضعوا له شروطا حتى يتم أو يجوز للإنسان أن يعدد منها أن الإنسان يعني يكون إذا تزوج من امرأة أخرى بخلاف زوجته أن لا تكون هذه المرأة ممن يحرم الجامع بينها وبين زوجته فلا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخارتها ولا بين المرأة وأختها وهكذا فهذا أول شرط من شروط تعرض أن تكون هذه المرأة مباحة كذلك من الشروط الشرط الثاني أن يزيد هذا هذا التعدد على أربعة نصوة فلا يجوز له أن يزيد على هذا ومن الشروط أيضا التي وضعها أهل العلم في مسألة التعدد أن يعدل بين الزوجات أن يعدل بين الزوجات فكما قال الحق سبحانه وتعالى فإن خرفتم أن لا تعدلوا فواحدا ثم هناك الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كانت لهم رأتان فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فإذا مسألة التعدد إذا نظرنا إليها فلا ينظر إليها من المنظور الذي يريد أعداء الإسلام أن ينظروا إليه منهم أنا وهو أما التعدد ما هو إلا زيادة في حظ الرجال من النساء أو أن هو ينظر على لأن هو زيادة في التمتع وزيادة في الشهوات وهكذا هذا أمر يعني سخيف لأن في الواقع الذي يريد أن يتمتع وأن يقضي شهوته هذا لا يتزوج عرفت؟ يعني ليس هناك أسهل من الوقوع في الحرام وليس هناك أسهل من أن يخد الإنسان شهواته في باب الحرام. ولا يحمل تبعات هذا الأمر في الدنيا يعني لو نظرنا إلى العلاقة الزوجية من هذا المنظور الضيق الذي يحصلونه فيه فلا وهو العلاقة الجسدية المحضة فنقول أن هذا الزوج الذي يتكفل بهذه المبالغ العظيمة التي يدفعها في سبيل هذا الزواج ثم على ذلك يتكفل بمسؤوليات الزواج بعد ذلك لو كان جل ما لديه في هذا الأمر هو مجرد إشباع الرغبة الكسدية فقط، فنقول هذا أمر يعني أمر لا تصومه رأي، لأن هو هذا الإنسان بالفعل إذا كان من ما لا يطقي لها سبحانه وتعالى هو يستطيع أن يفعل هذا ويدفع أقل من هذا بكثير ويختشه وانتهى الأمر. إذا يعني حصر نسأل الزواج في مجرد فقط العلاقة الجزدية هذا اختزال فاضح فالرجل علاقته بالمرأة كما ذكرنا قبل ذلك لا تنحصر فقط في علاقة الثراش إنما هناك علاقة أسمى وأعلى هناك واجبات وهناك حقوق وهناك التزامات فهذا الرجل الذي سوف يتزاول لمرأة أخرى لا ينظر له لو لا ينظر لهذه العلاقة من مجرد أنه سيستمتع بمرأتين إنما ينظر له من المنظور الذي لابد أن ينظر فيه أنه سيحمل هم بمرأتين سيحمل, سيحمل مسؤولية بيتين وسيحمل مسؤولية ما ينتج من هذين البيتين بعد ذلك من أبناء ومسؤولياته ومسؤوليات الأبناء ومشاغلهم ومشاكلهم وهكذا فإذا لا ينظر له من منظور صاحب الحق أو صاحب البيت الحظوة وصاحب لا ينظر إليه من المنظور السليم هذا رجل ينظر إليك على أنه تحمل مسؤولية أكبر وعليك أعباء أكثر فهناك لا يعني ال ليس مجرد فقط تشريف ليس مجرد فقط يعني علاقة أو نزوة عابرة ذلك عبارة عن مسؤولية كاملة علاقة يعني لها أبعادها الكثيرة لا تتوقف فقط عند هذا الحد الاختزالي الذي يضعونه فيه ثم يعني إذا ذك... ذك... يعني تكلمنا على يعني سريعا كذا على ما يثار من الشبهات حول التعدد هو أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بالفعل بين الزوجات لن يكون هناك عدل كامل يعني لا, لا يستطيع الإنسان أن يعطي هذه مثل ما يعطي هذه مثل ما يعطي هذه لا يستطيع أن يحب هذه كما يحب هذه كما يحب هذه وكذا لا يمكن أن يكون هناك تعامل بالحرف هنا كما هنا كما هنا وبالتالي سيكون الإنسان ظالما بل وجرؤ بعض أهل يعني التخريف أنهم قالوا أن الآية أصلًا التي قرأناها الآن ما هي الا يعني منطقها يعني قد يقولوا بالتعدد لكن مفهومها يقول بعدم التعدد سبحان الله كيف هذا يقولون فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة تمام فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة يبا إذن الحق سبحانه وتعالى قال لو لم يكن هناك عدل تعليكم بواحدة فما هناك آية أيضا ذكر فيها الحق سبحانه وتعالى ولم تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا صح فقالوا أن الحق سبحانه وتعالى قرر للبشر أنتم لن تستطيعوا أبداً أن تعذروا بين النساء مهما كان عصوا. إذن لو وضعنا هذه الآية مع الآية التي ذكرناها، نخرج بالنتيجة التي تقول أن الإنسان ليس له التعدد أصلاً. هذا كلام طبعاً يعني كلام يعني أبعد ما يكون عن العلم الشرعي يعني ما هو إلا محض شبهات ليس أكثر. وإلا فالحق سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية وأن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم المقصود به تعليم البشر أن العدل بين النساء العدل الكامل هذا أمر غير مستطاع والإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع فإذن على هذا الإنسان الذي سيعدد أن يتق الله فيما يستطيع وأن يعلم أن هناك أمور ليست في حدود استطاعته وهو لا يكلف بها أصلاً فلا يستطيع الإنسان مهما فعل أن يحب كل نسائه بنفس الدرجة لا يكون هذا لا بد أنه سيكون هناك ميل قلبي لواحدة على حساب الأخريات كما كان هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك فقال عائشة صرح يعني مطلق هي أحب البشر إلى قلب لكن مع هذه المحبة لم يجعل لهذه المحبة أثر في عدله مع النساء. فكان يعطي لكل النساء لكل نساته حقهم فكذلك الحال أيضا بالنسبة الرجل هو مثلا يميل بقلبه لأكثر ناحية امرأة دون أخرى لكن ليس معنى هذا أن يظلم الأصليات بيوطي هذه حقها ولهذه حقها وهذه الآية تكون من باب رفع الحرج عن الرجل, الرجل يقال له لا تتكلف ما لا, لا لم تكلف به أصلا لا لا يتكلف إلا حب مثلا هو لا يستطيع أن يفعل هذا، لكنه يتكلف الأمور الظاهرة، الأمور التي يستطيع أن يتحكم فيها، فمسألة زي القسم، مسألة زي النفقة، مسألة آآ يعني هذه مسائل العلاقات والحقوق الظاهرة، والقيام عليها بحقوقها، العشرة بالمعروف كل هذه الأمور لا بد له من العدل فيها، فلا يميل على امرأة دون أخرى، ولا يقبل امرأة. ويجعل لمرأة الأخرى النصيب الأكبر وهكذا من الأمور أيضا التي يلقون بها الشبهات هي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي بن أبي طالب عن أن يجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين ابنة أبي جهل وهذا يدل على أن يعني التعدد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يدع له مطلقا إن كان تصرف هو في نفسه لقاصد نفسه معدد فلقد نهى عن التعدد فلا يقال ان ان التعدد مندوح مطلقا أو مكتوب مطلقا لكن طبعا أيضا هذا هذا الامر يعني من الأمور التي فيها تلبيس لان الحقيقه واضح وظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال أن لا يجمع بين ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابنة عدو الله فهناك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنه أيضا صرح في هذا الحديث أنه قال أنا لا أحل الحراما ولا أحرم حنالا فيعني معناها أنه إيه؟ أنه لم يقل بمنع التعدد مطلقا إنما منع التعدد في هذه الصورة في هذه الصورة تحديدا كان هناك جمع بين ابنة رسول الله, الله لما رأينا ابنة هذا رجل المحارب المكافر المعاند المحد الله ورسوله ولل... ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصيات ليست لغيره فوكذلك هو صلى الله عليه وسلم صرح بأنه هذا الأمر يعني يؤذيه فقال صلى الله عليه وسلم فإنما هي بلعث مني يريدني ما أرادها ما يؤذي نأذها وبالطبع لا يحل للمؤمن أبدا أن يؤذي رسول الله ولو أقل أخل إجازة من الشبهات أيضاً طبعا التي يعني طلطا في في هذا الباب يعني مسألة أن أن هذا التعدد فيه ظلم للمرأة الأولى يعني العلّها من أكبر الشبهات التي يتكئون يتكلّون إليها ويعتمدون عليها ويستثيرون حفظ النساء بمثل هذا الأم يقولون يعني, يعني تقبولي وعشان ولماذا المرأة أصلا ترضى بهذا ولماذا يعطى الرجل يعني هذا الحق فوق حقوق المرأة يعني وهذا فيه ظلم وعدم مساواة بين الرجل والمرأة ويدعونا على المساواة وهكذا لكن طبعا هو المنطلق أصلا اللي انطلقوا منه هو منطلق خطئ يعني منطلق أصلا قائم على منطلق لا ديني لا علاقة له بالدين لأن الدين لم يساوي بين الرجل والمرأة أصلاً لازم يعني أن يكون هذا واضح وصريح أيوة الدين لم يساوي بين الرجل والمرأة مطلقا إنما جعل الرجل قوام على المرأة أعطاه هذه القوامة ذكرنا قبل ذلك أن هذه القوامة هي قوامة تكليف وليست قوامة تشريف ليست حق اللي هو يعني إيه حق من الحقوق الاستدادية التي ينظر إليها كما يميز بعض الطوائف البشر بعضهم على بعض بغير حق. لا هذا هذه قوامة يعتدل بها نظام الكون. يكون هناك قيادة ويكون هناك هذا القائد له عقوب وعليه واجبات. فهذا الذي ذكرناه قبل ذلك. ف يعني مسألة الدعوة الفاشلة التي يدعون إليها لو لك المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة لا ليس هناك مساواة كاملة لكن هناك عدل وللمعلومة العدل لا يكون دائما في المساواة احفظوا هذه الجملة جيدا قد ينظر قد ينظر في المنظور العام أن العدل يساوي المساواة لا ده مفهوم بشري وليس كل مفهوم البشري هو مفهوم صحيح يعني ليس كل مفاهيم البشرية أو ما توافق عليه البشر أو ما تعاطته العقول البشرية ليست ليست دائما هي الصحيحة إنها العدل أن يعطى كل الذي حق حقه والعدل أن ينظر في حال كل إنسان ويعطى بما يتوافق مع ما يناسبه فلو كان هناك معي مثلا مبلغ من المال وأردت أن أعطيه لبعض الفقراء لو أخذنا بمبدأ المساواة لو عندي مثلا مئة ألف وأوزعها على عشرة أو على خمسة من الفقراء صعوتي هذا عشرين وهذا, عشرين وهذا عشرين وهذا عشرين هذا هو المساواة لكن هذا ليس بالعدل العدل أن أنظر في من هو أفقر ومن هو أحوج وأسد حاجته وأعطي الآخر الذي كانت حاجته أقل وأعطيه بما يسد حاجته هذا هو العدل فإذا ال يعني الشعار البرق الذي يرفعونه هو شعار خادع إن في الواقع لن يكون هناك انتظام لحال الكون إلا بما كان بما وضعه الحق سبحانه وتعالى وهو أضعه للبشر وكيف يصرف ويدب الأمر ف مسألة أن يقال أن هذا ظلم للمرأة، فهذا يعني فيه قدر كبير من المغالطة، ويعني أقرب ما يكون للنصب ينصبون على الناس كذا بالايه يخادعونهم بزخرف القول، لأنهم يقولون أن التعدد فيه ظلم للمرأة، هذا عن اعتبار أن الرجل لما تزوج الرجل الذي سيعدد. سيتزوج عليها من جنس آخر بخلاف جنس المرأة وراح يتزوج إيرد مثلا ما هيتزوج امرأة يعني الرجل الذي تزوج امرأة على امرأة هو اسمه يتزوج ايه تزوج امرأة ف يعني من أين هو يقال أن هذا ظلم للمرأة أهو قد ينظر الله يقال أنه ظلم للمرأة الأولى مش ظلم للمرأة المطلقة بقى يعني عايزين نتكلم في مسألة الظلم لا يقال هذا ظلم مطلق لماذا؟ لأن المرأة الثانية هي مرأة المرأة الثالثة هي مرأة فهو لم يتزوج من جنس آخر طيب يقولون أن هذا فيه ظلم للمرأة الأولى طيب تعال ننظر للمنظور اللي هو المنظور المصلحي المنظور المصلح هل؟ مصلحة الفرد تقدم ولا مصلحة الجماعة؟ ما الذي يقدم في هذا؟ ايه يا جماعة هاتش معنا ولا ايه? ما الذي يقدم عندنا? مصلحة الفرد ولا مصلحة الجماعة? بالتأكيد لو كان هناك تعارض بين المصلحتين تقدم مصلحة الجماعة. تمام? فإذا نظرنا إلى تشريع التعدد، التعدد عندما ننظر إليه من منظور كلي في عموم الأمة، ستجد أن فيه مصلحة، مصلحة عظيمة جداً لماذا؟ لأن أولاً في يعني يغلب على المجتمعات أن يكون تعداد النساء أكثر من تعداد الرجال، دائماً في الغالب سواء من ناحية طبيعية أو من ناحية يعني كثر تعرض الرجال للحوادث تعرضهم للحروب وهكذا فبيكون في المجتمعات في الغالب أصلا أن الرجال يكون على تعدادهم أقل من النساء وحتى لو كان التعداد ليس أكثر هو ليس كل الرجال أصلا مؤحل للزواج في هناك من الرجال ما لديهم عدم الاستطاع على الزواج فنجد ان حاجات النساء للرجال الطلب على الرجال اكثر فلو خصصنا لكل رجل امرأة واحدة فقط سيظل هناك طائفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعنش عذر ان انت بيقطع فكما نقول يعني لو نظرنا الى هذا من الموزول المصلحي العام لوجدنا لو ان في هذا التشريع فرج للنساء بصفة عامة يعني ده تيسير على النساء وليس تضييقا عليهم المرأة اللي لم تنل حظا من الزواج او كانت متزودة ومات عنها زوجوها متزودة وطلقت هذه الفئات أين تذهب ما يعني أين حقوقهم يعني إحنا لا ننظر إلا لحق قمرة واحدة ونترك هؤلاء طب أين يعني أين العدل في هذا مجدآنانية يعني ليه لي دائماً بننظر لحق المرأة الأولى ولا ننظر لحق المرأة الثانية ولماذا ينظر المرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أنهم يعني شياطين أو أنهم آفات أو عهات سبحان الله يعني هذه هذه الم المرأة التي كان لها بعض ظروفها ولم تتمكن من الزواج آآ آآ للمرة الأولى أو ليس لها نصيب في الزواج يعني مش مراه ولها حقوق فلماذا لما ننظر يطلبوا حق هذه المرأة يعني لماذا يطالبون بحق المرأة الأولى ويطلبون بحق المرأة الثانية هذا أيضا من يعني كثير من الأمور البشرية اللي ينظر إليها ويعني يزور الإنسان في نفسه أن الإنسان يعني توصل إلى يعني الحل العقاري أو الحل الفز. لان اغلب حلول البشر اصلا نشاء عن عقول قاسرة زي مجوم عايزين يعملوا يتوفقوا على انظمة يتعاملوا بها في مجتمعاتهم يتعاملوا بها في انظمة الحكم والاقتصاد فبدأوا يعملوا نظم الشيوعي نظم رأسمالي وغيره وكل هذه الانظمة فاشل بالمعنى الحرفي فلكذلك الحال عندما ارادوا ان يطبقوا عقولهم او يحكموا عقولهم في هذا النظام الاجتماعي اللي هو نظام الزواج خرجوا علينا بهذه فالأمور اللي أخلت بالمنظور العام ولم تفي بالغرض المطلوب لكن لو نظرنا إلى منظور تشريعي وتطبيق صحيح لن يكون هناك ضمن نحن لا نقول مشروعية التعدد ولا يفعل الرجل ما يفعل لا نحن نقول تعدد مشروع لكن مضبوط بضوابط شرعية ثم بعد ذلك الإنسان يكون هناك يحسن على التطبيق ولا يحسن على الأصل. يعني عندما يكون هناك إشكالية إشكالية في تصرف بعض الناس، يعني بعض الرجال يستهدون مثلا حق التعدد ويعني لا يطبقونه التطبيق الصحيح. يكون هناك عندهم خلل في التطبيق. يكون عندهم هناك عند شيء من الظلم. هل الحل أن ندعو الرجل إلى أن يتق الله وأن يعامل زوجاته بما يرضي الله؟ وأن يطبق الدين كما أمرهم الله سبحانه وتعالى ولا نقول نلغي أصلا مشروعية التعدد كان فارغ يعني ال الأمر يعني لا يحتاج حين قط إلى كثير من يعني الجهد حتى نفلل العوارف لكن سيتبقى كما ذكرنا هذا الحكم حكم شرعي ندعى له ونقر به ونقول لمن يطبقه اتق الله واعلم أن الله يحاسبك عن رعيتك كلهم و يعني ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة وستسأل عن حقوق كل امرأة ماذا فعلت وماذا أديت و يعني كل هذه المقدمة حتى نتكلم على الحديث الذي ورد فيه شيء من أحكام القسم بين النساء الإنسان الذي يتزوج أكثر من امرأة يعلم أن من ضمن الحقوق المرعية للنساء مسألة القسم ما معنى القسم؟ القسم يعني على الرجل أن ينكث مع كل زوجة من زوجاته فترة محددة يقسم بينهن ويكون لكل امرأة منهن نصيب من هذا الرجل و هذا القسم واجب على الرجل يجب عليه أن يقسم بين زوجاته بالعدل والسوية وهذا ثابت بال يعني إذا الفطر والسنة والإجماع فما قال حفص هذا كميل كل المي لي فتداروها كمعلقة كم تمام و طبعا القسم ورد عندنا في السنة وأجمع عليه أهل العلم، لا بد للإنسان أن يعلم ما هي أو ما هو هذا هذا القسم وما هو كيف ينفذه، فعلى الرجل أن يقصر بين نسائه بأن يبيت مع كل واحدة من نسائه فترة متساوية، يعني لو هيبيت عند عند الأولى ليلة يبيت عند الأخرى ليلة سيبيت ليلتين يبيت مع الأخرى ليلتين وهكذا فالقسم يبدأ في الليل على رجل أن يعطي لمرأة من دخول الليلة يعطيها هذا حقها عندها. أن يبيت عندها والنهار تبع للليلة السابقة فيجب عليه أن يقسم بينهن بالسوية يعطي هذه مثل هذه يعطي هذه مثل هذه وهذا القسم يجب على الرجل في كل أحواله حتى لو كان مريضا يبقى لو كان صحيحا أو كان مريضا عليه أن يقصر النساء وهذا كان ما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم يعني جعل يدور بين نسائه وهو يسأل أين أنا غدا لكن طبعا لو شق عليه الأمر وكان مرضه يتعذر معه القسم فله أن يستأذن باقي نسائه في أن يبيت عند واحدة كما فعل واستأذن نسائه أن يبيت عند عائشة رضي الله عنها ويقسم أيضا للنسائه حتى لو كانت يعني يعني زوجته مريضه حتى كانت حائضة حتى لو كانت نفساء وهكذا يقسم لها لأن المقصود القسم ليس مجرد العلاقة, العلاقة الجزدية إنما المقصود الأنس والاجتماع والمعاشرة وهكذا فيعني موجود الرجل مع المرأة في حب ذاته مقصود شرعي <تصفيق> والمرأة يبدأ حقها في القسم كما ذكرنا من الليل والنهار طبعا لها طيب الرجل يبيت عند زوجته الأولى بالليل وحقها معه في النهار في النهار الذي تابع لهذه الليلة ألا يجوز للرجل أن يسأل على زوجته الأخرى أو أن يذهب إليها لا يجوز يجوز له أن يعني يسأل عنها أو أن يذهب إليها وي ويعلم حاجتها ويقضي لها طلباتها كل هذا جائز لكن كما ذكرنا يختص الليل تحديدا بالمرأة التي لها نوبته مسألة طبعا العدل في القسمة والعدل بقصة بين الزوجات طبعا يعني بعض الناس يبالغون فيه فيقولون يجب عليه إذا أعطى هذه يعني يعني هنا يعطيها لقمة معينة هنا يعطيها نفس اللقمة. لو اللقمة لو هذه المرة أكلت أكلة معينة هذه المرة الأخرى فأكل نفس الأكلة لو أتى لهذه يعني بشيء من الثياب تعطى هذه نفس الثياب تحديدا لا أخضره هو ليس بخذة يعني الحبية مثلا مثل هذه الحرفية الشديدة لكن المقصود يعني تحقيق الكفاية هنا وتحقيق الكفاية هنا يعني طبعا يعني الإنسان يحرص على قدر المستطاع إنه يعني لا يفاضل بين زوجات لكن ليس المقصود في العدل يعني أن يكون الأمر بالحرف هذا يعني هذا تكليف بما, بما لا يستطاع أصلا بالنسبه للمرأة لأن المسألة التي ذكرناها عندنا هنا ألا وهي مسألة لو تزوج المرأة لو تزوج امرأة على امرأة القسم كيف يكون فهم الحديث الذي ذكرناه من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكرة أقام عندها ثلاثا ثم تم قسم تمام <تصفيق> فهنا فيها يعني هذا حكم خاص يعني في مسألة عند التعدد المرأة الجديدة الشرع أعطاها مزيدا من الليل كيعني كبداية في الحياة ال الزوجية وفاال العروس لا تدخل مباشرة في مسألة القسم مع النساء لكن تعطى عدد من الأيام تستأنس بزوجها الجديد وتبدأ تتحضر لح... يعني لحياتها الجديدة وهكذا وكما ذكرنا أن المرأة البكر بخلة منور الصيب البقرة يعني التي تعتبر هذه هي تجربتها الأولى ولأول مرة تتزوج ويعني ليس هذه خبر في سألت الزواج وهكذا فهنا أعض الشرع أعطى لهذه الم البقر سبعة أي سبعة ليالي كاملين سواه ذلك يبدأ القصر هي هي المرأة الثانية تزوجها الرجل هي بكر تعطى سبعة ليالي ثم مع ذلك بعد هذه السبعة اللي هذي جدول القسم بينها وبين سائل النساء هذا لو كانت ذكرا أم لو كانت ثيبا تزوجت قبل ذلك يعني ففي هذه الحالة تعطى ثلاثة أيام وهذه أيضا من حكم الشرع يعني الكلام المرأة المرأة التي حقاً المرأة التي هي يعني المرأة ثياب لها شيء من الخبرة ولا لها شيء من يعني التجارب السابقة إن تستطيع أنها أن تتكيف مع وضعيتها الجديدة ويعني بس إذا أتعامل بشيء من الخبرة مع ذويها بخلاف الإي بخلاف البي لكن يعني مقارن قوة ليس معنى قولنا أنه يعطي هذه سبعة ليالي وهذه ثلاث ليالي أنه ينفس عندها سبعا ولا يخرج هذا أمر يعني ليس له علاقة بتاتا بالدين يعني المقصود أن يبيت عندها وليس أن يحبس عندها يعني حتى وقت قريب يعني كان يظن أن الرجل إذا تزوج المرأة البكرة لا يخرج من عندها داتا ولا حتى للصلاة لا يصلي لا يخرج للصلاة أصلا من هذا كلام في قمه الجهل يعني <تصفيق> طيب انتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعد ذلك هو الحديث يعني عنوان لها بعض اهل العلم بباب باب النهي عن الخلوة بالأجنبية وفيه الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليثة يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن عم الزوج وعلى أخوه وقال الحمو الموت يعني أن الخلوة بأقارب الزوج مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت طبعا أنه لا أحبب النظر إلى هذا الحديث من نحية المعنى العام أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على النساء والاختلاء بهذه هؤلاء النساء والأجنبيات فإنه ما يخرج رجلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما ورد في الحديث الصحيح فالنفوس ضعيف طبعا وهناك دواع الشهوة وهناك يعني نفس الأمر بالسوء وهكذا وبالتالي يعني مجرد بس يعني وجود رجل والمرأة في مكان واحد حتى لو كان يعني أصل النية نفسها أو أصل الاتماع مع هذا المرأة لا يكون فيه نية معصية لكن الشيطان يستجر الإنسان وهو يجري منه مجرى العروق في الدم مجرى الدم في العروق فيستجره إلى الفاحشة فكان مبحت من الشر وتقليل الشر وسد مساربه حتى لا يكون هناك أي منفذ ينفذ منه الشر إلى قلب ابن آدم. فرجل من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان دخول الرجل الأجنبي على المرأة ممنوع فكيف بأقارب الزوج يعني كيف بالعائلة أفراد العائلة كيف يتعامل معهم؟ ربما احتاجه قريبا من اقارب الرجل ان يأتي الى البيت واحتاجه ان ينقص او ينتظر في البيت وهكذا وكاذا هذا يعني من عادتهم المنتشرة عندهم يعني اقارب الزوج وهكذا يعني لا لا بأسوا الحرب ان يدخلوا فهل هذا للرصة فقال الذي السلام محظر الحم والموت لماذا الحم أو الأحماء هم عبارة عن اقارب الزوج فلماذا جاء له النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت هذا لأن الناس تعودوا على التساهل في مثل هذا يعني يتساهلون في دخول أمثال هؤلاء إلى البيت ولا ينظر إلى هذا يعني نظرة استنكار أو يعني يكون متعارف وبالتالي يفتح هذا الباب وقد يكون هناك بالفعل يعني نافذة إلى وسبيل ووسيلة إلى الفحشة وهذا يؤدي طبعا والعزو بالله إلى الهلاك الديني وهلاك الدين هو موت حقيقي من هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا ومن كل باب قد يفتح يعني أو كل شيء يفتح باب من أبواب الشرع على المسلمين طيب لو حبينا ننظر ليه من ال... من ناحية تكليفية هذا ناحية أمر الخلوة من الأمور الشائكة جدا في حياتنا وتطبيقاتها المعاصرة ما هو ضابط الخلوة المحرمة <تصفيق> الخلوة المحرمة المقصود بها أن تكون المرأة مع رجل في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهم أو يعني كما قال الحافظ بن حجر أن يخلو بها بحيث تحتاج بشخصهما عن الناس رجل مع امرأة في مكان ولا يستطيع أحد أن يراهم ولا يستطيع أحد أن يدخل عليه ده يعني التعريف المشهور يمكن عليه أغلب أهل العلم لكن للمعلومة هناك من توسع في تحديد مفهوم الخلوة المحرمة يعني لم يقتصر فقط على وجود رجل مع امرأة في مكان بعيد عن أعين الناس فمثلا يعني علماء اللجنة الدائمة حددوا مفهوم الخلوة وقالوا يعني أنه لاس المراد بالخلوة المحرمة شرعا انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيد عن أعين الناس لا تشمل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها وتدور بينهما الأحاديث ولو على مرأة من الناس دون سماع حديثهما سواء كان ذلك في فضاء أو سيارة أو صفح بيت أو نحو ذلك لأن الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه فكلما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيدا عن أعين الناس يعني أنا أعزي أن أصدف لك أن قصود الخلوة المحرمة ومفهوم الخلوة المحرمة ليس مجرد فقط اختفاء الرجل والمرأة عن أعين الناس ويكون في مكان بعيد عن أعين الناس قلنا لا ممكن يكون مفهوم الخلوة يعني يعني أعام من هذا يقتناع رجل امرأة حتى لو قام الناس لكن هناك شيء من الخصوصية وهذا للأسف ما راح كثيراً بالفعل في حياتنا خاصة في الجامعات المختلطة يعني مشهور جدا يعني سألت ولد يقتناع فتاة في ساحة الجامعة طالب مع طالب زميل وزميلته ما المانع؟ وليقفوا مع بعضهم البعض ما المانع؟ يقول لك ما المانع يعني؟ زميل وزميلة واقفين في حرم الجامعة فينتحي بهذه البتاة جانبا بعيدا عن الناس ولا أحد يسمع ما يقولان ويقول لك إحنا واقفين قدام الناس ما؟ يعني ما مش نخذها في مكان بعيد عن الناس أنا واقف أمام الناس ويظن أن هذا ليس بالخدوة ده إس ثانية غير إس المحرمات الأخرى نحن نكتلها تحديدا على إيه على حكم الخلوة لك أنا هنا ما فيش أي خلوة بالمحرق في طريق عام والناس شايفيننا لا هذا أيضا يعتبر بالفعل من الاختلاء المحرم بالنساء حكم الخلوة خلوة الرجل الأدنبي يعني بالمرأة الأدنبية أنه محرم حتى لو كان هناك أمن للشهوة يعني مجرد بس وجود هذا الرجل مع هذه المرأة هي أغنبية عنه، ما فيش محرم، ما فيش حد معهم، هذا محرم حتى لو كان هناك أمن من مسألة الوقوع في الزنا وعيازه في الإقارة العلمة النوية رحمه الله وأما إذا خل الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابل ثانتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم دي أمر مهم جدا يقولك إنه مجرد وجود الرجل مع المرأة في حيث إنه هو يعني ليس معهما أحد فهذا إيه هذا محرم بالاجماع. لكن على عموم العنواء يعني قسموا من الناحية التنظيرية كده قسموا مسألة الخلوة إلى أنواع فمنها النوع الأول أنه هو انفراد رجل واحد بامرأة واحدة أجنبيا في مكان يأملان أن لا يطلع عليهم أحد. رجل وامرأة في مكان خاص لا ينظر إليهما ولا يرين هذه الصورة هي الصورة التي أجمع العلماء عليها أجمع العلماء على تحرمهم وطبعا النصوص فيها صريحة من رصائع العالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حارس الباب الذي ذكرناه وحارس آخر طبعا أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول بالله واليوم الاخر فلا يصلون بالمراه ليس معها ذو محرم من منها كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلون بالمراه ليس معها ذو محرم من منها كان ثالثهما الشيطان وعمه ايضا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند مرعد تيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم هذه هي الصورة التي تنزل عليها النصوص بالتحريف هناك حال آخر يعني قال عنه أيضا أهل العلم وذكروه ماذا لو أن هناك رجل أجنبي مع امرأة أجنبية في وجود غيرهما معهما يعني زي مثال رجل أجنبي مع امرأة أجنبية وهذه المرأة معها امرأة أخرى أو اثنين رجالة معهم واحدة امرأة أخرى هل هذه هل هذا من الخلوة المحرمة أم لا فيها خلاف من أهل العلم ويعني لكن الأرجح الأرجح أن هذه لست هي الصورة التي يقال عليها الخلوة المحرمة وإن كان قد تكون هناك بعض المحاذر الشرعي الأخرى فقال النووي رحمه الله عليه والمشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا بحرم له فيهن لعدم المبسدة غالبا لأن النساء يستحين من بعضهن بعضا في ذلك وطبعاً يعني هذا موافق بالفعل للنصوص لأن الخلو أصلاً معناها إيه الانفراد هو ليس هناك انفراد نصوص الحديث بتقول إيه لا يخلون أن رجلاً بامرأة ما خلى رجلاً بامرأة ولم يكن فيه إيه ما خلى رجلاً بنسوه أو خلى رجال بامرأة فهذه الصورة يعني ليست صورة الخلو المح ال ال كان قد يكون هناك يعني يعني محاجر أخرى سنتكلم عليه. وكذلك هناك نص في صحيح مسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثناء تمام طيب أبنا على كده وحبنا ننظر نقول إن ضوابط الخلوة المحرمة يكون هناك رجل مع امرأة وليس بينهما أحد سواء كان مستترين أو غير مستترين. بالتالي الخلوة المحرمة تنتفي بوجود محرم، تنتفي بوجود طفل مميز أو طفل يجتاحيه منه، بوجود امرأة اخرى مأمونة، بوجود رجل اخر او رجال وفي مع وجود الأم. كذلك تنتفي الخلوة المحرمة في بعض الاماكن مثل الاماكن المفتوحة. التي يكثر توافد الناس إليها يعني مثل لو امرأة ذهبت إلى رجل موظف لتنهي بعض الأوراق هذا الموظف في مكتب تمام؟ وهي معه في هذا المكتب هذا المكتب مفتوح ومكان مطروق ومكان عام فهنا لا يقال أن هذا إيه؟ هذا نوع من خلو المحرم عنه. لكن طبعا من لاحظ إن ما ذكرناه من مثلا موجود رجل مع مجموعة من النسوة او مجموعة رجال مع امرأة كل هذا بالضوابط الشرعية لا يكون هناك شيء من التجاوزات الاخرى لا يكون هناك والعزبالله يعني مثلا مجموعة من الفسقة مجموعة من من لا يخافون الله سبحانه وتعالى فالاسناء في حال وجود يعني يعني شيء من أمن الفتنة وأن يكون هناك لا يكون هناك يعني ال ال هذا المجتمع أو هؤلاء المجتمعين لا يأخذونه من أهل الفسق والعدب الله أو من يعني يكون اجتماعهم على الشر وهكذا كل هذه الأمور المباحة الطبيعية. طيب ليه بعض المسائل اللي بتبقى لها تفريع حول هذا الأمر؟ مسألة بيكثر السؤال فيها. الخلوة في المصعد الكهربائي مثل المصعد الكهربائي احيانا بتحصل ان رجل يلاقي نفسه مع امرأة في هذا المصعد، المرأة ركبت وجه امراج الركب طيب هل هذه خلوة ام لا؟ ما رأيكم؟ طيب لو حبينا ان احنا نضع القا... ال... القواعد اللي نحكم بيها على الخلو احنا ذكرنا ان الخلو المحرمة ان يكون هناك رجل مع امراه في مكان ولا يراهم احد طب ما مش المصعد كده مش المصعد عباره عن رجل مع امراه في مكان لا يراهما احد صحيح. تمام لكن هي الاشكالية في شيء يعني في هناك فريق من العلماء العلم قال ايه قال ان هنا يعني في مساءة المصعب هذا المصعب يعتبر الى حد ما مطروق بمعنى ايه بمعنى إن ممكن يقف يعني أي حد يطلبه فيقف أنا مش متحكم فيه أنا و أنا, أنا ركب هذا المصعد أنا ما أتحكم فيه فالمصعد إلى حد كبير ليس فيه إيه سيطرة لمن بداخله أي لحظة ممكن يتفتح أي لحظة حد يركب وهكذا فبالتالي الذي يريد يعني أن يدخل عليه ما سيدخل بشلاف لو واحد اختلا من بامرأة في مكان زي بيت مثلا وقفل على نفسهم ولا يسمحان لأحد الدخول فده اللي جعل يعني بعض أهل العلم يفتي ويقول يعني المسعد الكهرباء اللي لا يحقق الايه بالخلوة مع يعني برضو مع التحذير وكذا وكل شيء يعني أخذ المحذير لكن قالت من دي لست اللي فيها الخلوة المحرمة لكن خيطة يعني يعني يعني الأرجح أو الأقرب هذه من صور الخلوة المحرمة على الإنسان أن يجتني بها وخاصة يعني لو حدنا ننظر إلى المنظور العام آه يعني آآ هو ممكن فعلا أن يسعد أي حد يركابه في أي لحظة ويتفتح في أي لحظة لكن ممكن برضه في نفس الو حبينا ننظر بقى للمنظور الثاني أنا ممكن أنا أعطل الأسنسير زي بيحصل ممكن أنا بنفسي أعطل الأسنسير وأجعله يتوقف وهكذا مش ده ممكن يحصل هو ما بيحصلش أصلا تداوزات داخل الأسانسيرات ده دا كتير جدا بتحصل طب هو مش معرض من الأسانسير ده يتعطل أصلا من نفسه أو الكهرباء تطلع تقطع صح ولا ده احتمالات كثيرة جدا وبالتالي طب طبعا يعني, يعني على قدر المستطاع طبعا يتجنب مثل هذا المرأة لا لا تركب مع الرجل الرجل لا يركب مع امرأة ولو حدث طقم يعني بعض الناس ممكن لا تتعمد هذا لكن انا مثلا انا راكب المصعد وكان راكب معي مجموعه من الناس وفجاه كله نزل اعمل ايه اتصرف ازاي الاوله اتمنى انزل ده الاوله وبالتالي يعني نتعامل مع هذا المصعب مع على أنه شيء يحقق الخلوة المذ مذمومة أو الخلوة المحرمة. طيب المسألة الأخرى الخلوة في السيارة، الركوب السيارة، مرأة ركض السيارة مع رجل، هذا يعتبر من الخلوة أم لا؟ سابقة تصار خاصة أو سيرى عامة زي صارت الأجرة أو كذا هل هذا يعتبر من الخلوة أم لا تمام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو نظرنا الى التعريف الاشمل اللي احنا ذكرناه لو وجود رجل مع مرأة يعني في مكان لا يراهم احد ولا يدخل عليهما احد هنقول ان يعني هذه الصور لست متحققة تماما في السيارة الا لو حدث بالفعل يعني وجود هذه السيارة في مكان ان السيارة نفسها انتقلت لمكان بعيد عن الناس لكن على التعريف الثاني اللي هو يعني المسألة التوسع اللي توسع لي بعض أهل في تحديد الخلو، لما قالوا ان مجرد وجود الرجل مع امرأة ولا يستطيع احد يعني ان يسمعهما هما او يعني يكون كلامهم امام الناس وهكذا فالك اندي تغير ان تغير بعضه من الصور اللي ايه من الصور ان يمنوعة محرمة ولا الحب ننظر لمنظور ال الواقع هقولك قبل فعلا هو على فكرة الوكوب الورأة مع الرجل في سيارة واحدة ده بيحفق نوع من الخلوة ثانيا ممكن يكون ده مقدمة للخلوة الكاملة مقدمة للفحشة والعزب لده ولا بيحصل كذلك جدا وبالتالي منع مثل هذه الصورة أولى من إجازتها وحتى لو هنجزل ضوابط ويلزر بقى في الأحوال الوقرة يعني أنا بفرق طبعا ما بين الحكم في بلد مثلا يكون مثلا زي السعودية والبلد عندنا زي مصر يعني مثلا في السعودية هناك موفرين مواصلات عامة ومواصلات العامة مفصولة مكان النساء ومكان الفجار وهكذا وبالتالي يعني يمكن المرأة ان تستخدم هذه المواصلات بشيء من اليسر والسهولة ويتحقق لها الأمعين وتحقق لها البعد عن الصورة المنهية عنها شرعا لكننا حبينا ننظر مثلا لمجتمع اخر زي المجتمع عندنا في مصر طبعا يعني فهو ما عندناش بلد اصلا يعني فيش دولة اصلا عشان يكون في حاجة بتوفرة والمواصلات العامة عندنا قمنا في المهانة والمزلة وهات كعرض للنساء حقيقة يعني يعني السلامة والمعافاة فالمرأة لا تأمن على نفسها اصلا تبقى حولها ناس ناز او جنبها ناز ومع كثرة الفساق وقلة يعني الذين خافوا الله في في هذا الزمن، فال يعني المرأة تتعرض لكثير من الإ من الأمور اللي يجعلها إن هي قدر المستطاع تبعد عن المواصلات العامة، فاا لو ما فيش مواصلة عامة هي تأمن فيها على نفسها وتبعدها عن الأذى، فلا بأس باستخدام المواصلات الخاصة. زي التاكسي مثلاً أو كده لكن المرأة تترخى الحظر على قدر المستطاع يعني ما تحاولش إن هي تركب تاكسي واحدة قدر المستطاع تأخذ ما مستطاع والمرأة طبعاً لا ركبت التاكسي كان تكون في في حال الاحتشام الكامل الحجاب الكامل وتتزين بالحياة وتتزين بعدم يعني بالوقار عدم التساهل مع هؤلاء عدم التباسط عدم المزاح وكل هذه الاختيارات اللي بتجعل المرأة في مأمن من إيه؟ من مثل هذه الأمور اللي ممكن يكون فيها طبعا إيه؟ إشكاليات للأسف احنا طلعنا على كثير من الإشكاليات من جراء هذا الأمر الصورة اللي اللي برضو يعني بيسأل عليها كثيرا مسألة الوسائل الاتصال الحديثة يعني زي مثلا زي التليفون او الشات في النت او كده يعني هل هذا يعتبر ايضا من الخلوه يعني هل لو لو رجل تكلم مع امراه في الهدف او شاب بيحادث فتاة عن طريق الشات هل هذا يعتبر خلوه محرمه ام لا؟ ما رايكم سؤال محدد على هذا يعني هو خلوه ولا مش خلوه يعني أنا بتكلم عليها من الناحية السلوكية كل عليه من الناحية الفقهية حاليا هذا درس فقه هل هذا يعتبر خلوة محرمة ال سواء قلت قبل من النسل في الرعز أو الورع إحنا كلامت فيه سؤال تكيف من الناحية الفقهية هو من الخلوه أم احنا زي ما ذكرنا انه طبعا يعني الفريق الذي توسع في تحديد مفهوم الخلوة قال عليه خلوة هو فعلا يعني هو رجل بيتكلم مع امرأة ومحدش بيسمعه لكن الصحيح يعني هو طبعا الخلوة لابد يكون فيها الخلوة بالبدن انما دي ما يتقلش عليها خلوة بالمعنى الشرعي لان هو اصلا هنا ما فيش التقاء انما هو كلام من وراء ساتر ده يعني الرجل يتكلم مع امرأة من وراء ساتر هو لا ال... ليس هناك اي اختلاف بجني بينهما فإذا هو لا يجرى عليه أحكام الخلوة لكن يجرى عليه أحكام الكلام مع المرأة والكلام مع المرأة ممكن يكون ده خلوة وممكن يتكلم مع المرأة من غير خلوة صح ولا؟ لا فعشان كده الحق سبحانه وتعالى فإذا سألت بهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطغل لكم وقلوا به فإذن المسألة إن هنا ده يعتبر يدخل عندي في ضوابط الكلام بأعمال إيه مع النساء بصفة عامة فهنا وإن لم تكن خلوة كاملة لكن هذا أيضا من الاتصال بين الرجل والمرأة اللي ممكن يؤدي بعد ذلك إلى إشكالية أعلى إذن هنا في ضوابط هذا الكلام له ضوابط الكلام، أقوى ما له ضوابط. فاا إيه الضوابط؟ الوضع الشرعي لمثل هذا الضوابط كل آتي أن يكون هذا الكلام أصلاً له حاجة في حاجة ذاتية لمثل هذا الكلام. مش الكلام كده يعني إيه؟ نترك الحبل على الغارب أي حد يتكلم أي واحدة وفي أي كلام وعودة يتكلم وفي أي حاجة؟ والكلام رحيمٌ لا بد أن يكون هناك حاجة داعية لهذا الكلام زي إيه زي امرأة مثلا تتصل بطبيب ا تتصل بمستشفى ب بمفتي كاستفتية فيه هناك حاجة داعية الأمر الثاني ألا يكون هناك خطبٌ في القول فلا تخضع للقول فيا طمع الذي في قلبه مرء يقول قولا معروف وكذلك عدم التفاوض وعدم التساهل وعدم المزاح وهكذا لو وضعت مثل هذه الضوابط هنا ساعتها يجوز لمرأة عند تكلم الرجل أو تهاتفه بهذه الضوابط العامة اللي بتمنع موجود أي شيء بعد ذلك من الخلل والعياذ يعني هذا يعني ما تأثر بالنسبة لي هذا الباب أستفن إن شاء الله معكم في نخالنا هذا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى هل في أي استفسار بالنسبة لما ذكرنا؟ أنا إن شاء الله بالنسبة لدرجات الفقه هرسلها إن شاء الله للإخوانك في الإدارة حاضر هو جاهز عنده هرسلها إن شاء الله والله يعني بالنسبة لي التعريف الثاني يعني أحوط كثيرا وإن كان التعريف الأول أكثر دقة يعني من المنهج فقهي التعريف الأول أكثر دقة اما التعريف الثاني هو احق واولى في هذا الزمن يعني هناك فارق بين زمان يكثر فيه الخير ويقل فيه الشر ويغلب على الناس يعني الديانه والخوف من الله سبحانه وتعالى وبين كثر فيه الفسق وقل فيه قلت فيه الديانه وكثر فيه في الفساق فيعني المجال الافتاء ينظر فيه للقراءه وبالنسبة للقرآن العامة أنا أرى بالأخذ بالتعريف الثاني اللي فيه توسع توسع في معنى الخلوة حتى نسد الباب على كل منافذ الشر فالأخذ بالتعريف الثاني أحوط كثيرا في هذه الزمان والله يعني بالنسبة ليعني لي سائق الأجرة هيختلف على فكرة من ناحية العامة عن زميلها في العمل يعني سائق الأجرة بالعلاقة معه عارضة بخلاف زميل العمل سائق الأجرة هي ممكن ما تراهش بعد ذلك بخلاف زميل العمل وبالتالي يعني لو هي طبعا يعني يحطط في أمر زميل العمل أكثر من السائق فا يعني بصفة عامة طبعا يعني لا تركن المرأة مع أي رجل وحدها أما بالنسبة للركوب مع سائق الأخرى لو كان هناك حاجة داعية يعني ليس هناك بدليل المرأة ممكن تركب معه وحدها لو كانت تسير يعني بي... مع... مع داخل المدينة و تتخلى للضوابط الاسره في يعني لا باسني هذا لكن مساله زميل العمل والكلام ده كله لا طبعا بنلاقي ان ده باب للتساهل والأسف الاختلاط وما يجره الينا من مشاكل كثيرة جدا جدا والله مسألة زوجها راضي أو مش راضي رضى الزوج يكون فيما له سلطة فيه إنما هنا نحن نتكلم على السلطة الشرعية على الأحكام الشرعية في حكم شرع عندي يقدم فلكن هذا الرجل لديه شيء من الخلل ولديه شيء يعني من يعني طلاصة وأحيانا ممكن بيحتاكم للأعراف التي ترتدي مثل هذا لأنه عندي حكم شرع مقدم على هذا حكم الصورة يقدم على أي شيء للأسف حنا عندنا تواصل وتسامح كثير جدا في حياتنا خاصة للأسف يعني يعني مجتمع عندنا فاصل بالذات تغلب عليه مثل هذا ال يعني يعني والتسامح الشديد في العلاقة بين الرجل والمرأة وللأسف هذا يجر على عيله ويلات والله لو الناس يعلمون ما نعلم يعني لما جروا على مثل هذا التواصل وهذا التسامح يعني للأسف إحنا علينا يعني كثير من المشاكل من جراء مثل هذا مشاكل واضحة يعني خلينا نقول يعني نسألست ولا عافية. نراكم إن شاء الله على خير الأسبوع القادم. سبحانك الله وحمدك إن شاء الله إن الله اللي عند أستفرقاته وليك والسلام عليكم ورحمة الله